بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني من مجالس مع كتاب منار السبيل في شرح الدليل يقرأ عليكم عمر البساطي يقول الشيخ العلامة ابن ضيان رحمه الله باب الوضوء سنن الوضوء تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود بن مهجة وتسقط سهوى نص عليه لحديث عفية لأمة عن الخطأ والنسيان وإن ذكرها في أثنائه ابتداء صححه في الانصاف وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوءه قطع به في الاقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب فروض الوضوء وفروضه سته رسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فأصيلوا وجوهكم ومنه المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض واستنثر متفق عليه وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وائديكم إلى المرافق ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجه وغسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى إلى الكعبين والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل صلاة الصلاة إلا به أي بمثله والموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد أبو داود وزاد والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسر اللمعة فقط وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات والإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه فلا يصح بنه مغصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمر نافى وإزالة ما يمنع مصوله إلى البشرات ليحصل الإسباع المأمور به والاستنجاء أو الاستجمار وتقدم فصل في النية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة والطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حالته وله يضر سبق لسانه بغير ما نواه لأن محل النية القلب ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها في الأثناء استأنفا ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه فصل في صفة الوضوء وهي أن ينوي ثم يسمي لما تقدم ويرصل كفيه ثم يتممض ويستنشق ثم ينصل وجهه من منابط الشعر الرأس المعتاد إلى الذقن لما روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرق على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينهم في الإناء فمومض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع نحو وضوء هذا الحديث متفق عليه ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية وكذا الشارب والعنفقة والحاج بيد ونحوهما ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها إلا ان لا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهره ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان المتقدم ولا يضر وسخ تحت ظفر ونحوه لأنه يسير عادة فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم قال في الإنصاف وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين والحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق أنه قال وامسح رؤوسكم ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله ولا يجب مسح ما استرسل من شعره قال في الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن المرأة يلزئها مسح مقدم رأسها لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها ويدخل, ويدخل سبابتيه في صماخي ذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لحديث ابن عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما صححه الترمذي وللنسائي بعطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم يغسر لجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق لحديث عثمان فصل في سنن الوضوء وسننه ثمانية عشر استقبال القبلة قال في الفروع وهو متوجه في كل طاعة إلا لدليل والسواك لما تقدم وغسل الكفين ثلاثة لحديث عثمان والبدء قبل غسل الوجه بالمضماظة والاستنشاق لحديث عثمان المتقدم والمبالغة في ما غير الصائم لقبله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبر أسبق الوضوء وخال بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة رواه الخمسة وصح الترمذي والمبالغة في سائر الأعضاء مطرقة لقوله أسبغ الوضوء قال ابن عمر الإسباغ الإنقار والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضون وشعور ولقول علي بن عباس ألا توضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى فذك أبي وأمي قال فوضع إناءا فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقى ما إبهاميهما أقبل من أذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة ثم أخذ كفاً من ماء بهذه اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء رواه أحمد وأبو داود وتخليل الأصابئة لحديث لقيط المتقدم وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضو المنفرد وإنما هما من الرأس على وجه التبع وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيامن في ترجله وتنعوره وظهوره وفي شأنه كله متفق عليه ومجاوزة مع حل الفرض لأن أباه غيرت التوضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحدلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليوط هو وتحجيله متفقون عليه والغزلة الثانية والثالثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء ما لم يتوضأه هذا وضوء ما لم لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضو ووضوء المرسلين من قبله أخرجه ابن ماجه واستصحب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية والاتيان بها عند غسل الكفين، والاتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مصنونه الطهارة، والنطق بها زر، كذا قال تبع المناقيه وغيره، وقد أردده عليه الحجوي بأنه لم يرد فيها حديث، فكيف يدعي سنّيته؟ بل هو بدعة، وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة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 ولأحمد وأبي داوود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث وأن يتولى وضوءه بنفسه وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة روى عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد لأن عمر قال ذلك ولا بأس بها لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه ضواه مسلم وقول عائشة كنا نعود له طهوره وسواكه باب المسح على الخفين قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو أفضل من الغسل لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه اينما طلبوا الأفضل وعن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة متفق عليه يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما فينظهر منه شيء لم يجوز المسح لأن حكم ما ستر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل قاله في الكافي وامكان المشي بهما عرفا لأنه الذي تدعو الحاجة إليه وثبتهما بنفسهما فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين لما المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أبو داود والترمذي وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة وطهارة عينهما وعدم وصهما البشرى فإن وفإن وفإن وصفهما لم يجز المسح عليه لانه غير ساتر لمحل الفرض اشبه النعم فيمسح المقيم والعاصي بسفره لان سفر المعصيه لا تستباح به الرخص من الحدث بعد اللبس يوما وليله والمسافر ثلاثه ايام بلياليهن لا نعلم فيه خلافا في المذهب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 لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولا بالمسح من أعلى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر غفته رواه أبو داود ومدى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ياليا هنة إلا من جنابه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 وما حوله مما يحتاج إلى شده غسل الصحيحه ومسع عليها بالماء وأجزأ لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سير جسده رواه أبو تبود وإلا وجب معلوس لان يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها ولا مسح ما لم توضع على طهاره وتجاوز المحل فيغسل الصحيح فيمسح ويمسح ويتيمم لها خروج من الخلاف. وعن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطار ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأن فيه إنما يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه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 باب نواقض الوضوء وهي ثمانية أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم رواه أحمد والنساء والترمدي وصحها وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ليها وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليهما وقوله للمستحاضة توضيه لكل صلاة رواه أبو داود الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطرقا لدخوله في النصوص السابقة وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض انفحش في نفس كل أحد بحسبه لقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضي لكل صلاة رواه الترمذي وروا معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا فلاقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صادق أنا صببت له وضوءه رواه أحمد والترمذي وقال هذا اصح شيء في هذا الباب ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه لعادة قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصل ولم يتوضا وابن أبي أوفى عصر دمنا وذكر غيظهما وذكر غيظهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا قاله في الكافي والقي هو الصديد كالدم فيما ذكرنا قال أحمد هما أخف علي حكما من الدم الثالث زوار العقل أو تعطيته بإغماء أو نوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غايط وبول ونوم وقوله العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ رواه أبو تود وأما الجرور والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا قاله في الشرح ما لم يكن إنهم يسيرا عرفا من جالس وقائم لما روى أنس أنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء. فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه مسلم بمعنى وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم الرابع مسه بيده لا بفره فارجأ الآدمي المتصل بالأحائل أو حلقة دغره لحديث بصرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضى قال أحمد هو حديث صحيح وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضى قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لقوله تعالى أو لامستم النساء وقرئ أو لمستم قال ابن وسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه أبو داود فإن لمسها من وراء حائد لم ينقض في قول أكثر يهل العلم وسئل أحمد عن المرأة إذا مس الزوجها قال ما سميت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجال يعجبني أن تتوضأ قاله في الشرح لا لمس من دون سبع لا لمس من دون سبع وقال في الكاف لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة ولا لمس سدن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم امراه ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الممسوس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النصلة السادس غاسل الميت أو بعضه لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء قال أبو غريرة أقل ما فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة وقيل لا ينقض وهو قول أكثر العلماء قال الموافق وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه وكلام أحمد يدل على أنه مستحب فإنه قال أحب الي أن يتوضا وعلى لنفي الوجوب بكون الخبر منقوفا على أبي هريرة قاله في الشرح والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا لحديث جابر بن سمره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل رواه مسلم فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوالع ومصرهن ومرقي لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحم لأنه ليس بلحم وعنه ينقض لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير قاله في الشرح الثامن الردة عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية وقوله تعالى لئن أشركت لا عملك الآية وكل ما أوجب الغسلة أوجب الوضوء غير الموت فصل فيما يحرم على المعدث ومن تيقن الطهرة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهرة عمل بما تيقن وبهذا قال عامة أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بقني شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجنا من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه مسلم والترمذي ويحرم على محدث الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه الجماعة إلا المخاري والطواف فرضا كان أو نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي ومس المصحف ببشرته بلا حائل فإن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذن للحائل والأصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الأثرم والنسائي والدرغطني متصلا واحتج به أحمد وهو لمالك في المنطئ مرسلا ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنب رواه ابن خزيمة والحاكم والدار القطني وصححة واللبث في المسجد بلا وضوء لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل وهو الطريق ولقبله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه جاز له اللبث فيه لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن أسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة باب ما يوجب الغسل وهو سبعة أحدها انتقال المني فلو حس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعيد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين الثاني خروجه من مخرجه ولو دمن ويشترط ويشترط أن يكون بلذة هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافة لقوله صلى الله عليه وسلم العلي إذا فضخت الماء فاغتسل رواه أبو داود والفضخ خروجه على وجه الشدة وقال إبراهيم الحاربي بالعجلة ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء رواه النسائي بمعنى الثالث تغيب الحشفات كلها أو قدرها من مقطوعها وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروا بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعرات من جنابة لم يصيبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النهر قال علي فمن ثم عاديت شعري طواه أحمد وأبو داود ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة تنقض شعرك واتسلي رواه نماجه بإسناد صحيح وأكثر العلماء على الاستحباب لأن في بعض الفاض حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضات قال لا رواه مسلم وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب لأنه ليس في غسل الحيض عندما هو في حال الحيض للإحرام ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين قاله في الشرح للجنابة لقول أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لوصل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم ويكفي الظن في الإسباغ لقول عائشة حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء متفق عليه سنة الوصل وسلنه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذن وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيام والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه رواه البخاري ومن نوى غسل مسنولا أو واجبا أحدهم عند الآخر وإنه رفع الحدثين أو الحدث أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزاء عنهما قال ابن البر المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل وهذا إجماع لا خلاف فيه إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه ويكره الإسراف لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء اسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار لا الإسباغ بدون ما ذكر أي المد والصاع وهذا مذهب أكثر أهر العلم قاله في الشرح لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم وروا أبو داود النسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاتي بماء في إناء قدر ثلثي المد ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذ به أحدا أو يؤذي المسجد قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفه وعن أبي ذر رضي الله عنه نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار فإن خيف كلها خشية المحظور وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهم بئس البيت الحمام يبدل العوره ويذهب الحياء وإن علم حرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فصل في الأغسال المستحبة وهي ستة عشر آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها لحديث أبي سعيد المرفوع عن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما وليس بواجب حكى ابن المنذر إجمعا ثم لغسل ميت لحديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وأبو داودة والتلميزي وحسنة وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر قاله في الشرح ثم العيد في يومه لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى رواه ابن ماجه ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهما وجنون وإغماء لانه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه ولا يجب حكاهم من اجماعا قاله في الشرح والاستحارة لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت اغتسل لكل صلاة رواه أبو داود ولإحرام بحج أو عمرة لحديث زيد بن ثابت أنه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه ولدخول مكة وحرمها لأن ابن عمر كان لا يقضو مكة إلا بات بدي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل رواه مسلم ووقوف عرفه لما روى مالك في الموطأ عن نافع إن, أن ابن عمر كان يغتسل لأحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة ولأنه يضع عن علي وابن مسعود وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمال لأن هذه كلها أنساك يجتمع لا فاستحب له الغوصل خياسا على الإحرام ودخول مكة ويتيمم للكل للحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر نقله صالح في الإحرام، لان ولأن نبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. باب التيمم يصح بشروط ثمانية: النيه والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار لما تقدم. السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي لحديث أبي أمامة مرفوعا جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره رواه أحمد السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا الآية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 ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتم منه ما استطعتم رواه البخاري وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت قاله الأوزعي والثوري وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء وهذا قول أكثر أهل العلم قال معناه في الشرح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 ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجة صلى بالتيمم ولا إعادة قاله في الشرح وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ما أن لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم نص أحمد على تقديم غسل النجاسة قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية وحديث عمار وقوله في حديث عمران ابن حسين عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه وللنجازة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن لأتنها طهارة على البدن مفترضة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث قاله في الكافي قال أحمد هو بمنزلة الجنوب فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم كتيم من قبل استجمار الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلاق باليد للآية قال ابن عباس الصعيد تراب الحرف والطيب الطاهر وقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه وقال الأوزعي الرمل من الصعيد وإن يده على لبد أو شعر ونحوه فعلق به غبار جاز نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب يده الحائطة ومسح وجهه ويديه صلاة عادم الماء والتراب فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة لأنه أتى بما أمر به فصل فروض التيمم وواجباته وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوى قياسا على الوضوء وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين للآية واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق وفي حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا الرابع الموالا فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم قال في الإنصاف وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو صحيح من مذهب أحمد وغيره وقال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوءه أعاد التيمم فقاطته الخامس تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزاء لحديث إنما الأعمال بالنيات ومبطلاته خمسة ما أبطل الوضوء ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد الترمذي وصحاها هذا إذا كانت تيممه لعدم الماء وإن تأمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده وخروج الوقت روي ذلك عن علي وابن عمر وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه والصحيح لا يبطل وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت لعموم قوله فإذا وجد الماء, فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وإذا انقضت لم تجب الإعابة لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة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 فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين إن اكتفى بضربة واحدة وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه تأخير التيمم لمن يرجو الماء ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلو ما بينه وبين آخر الوقت وله أن يصلي بتيمم من واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته